وَلَ يَقَوْمِ أَْرَأَيتُم إِ كُتُ وَعَلَ بََةٍ مِررَّبّ من وَآتَانِي مِنْه رَحْممَ وَلَ يَقَوْمِ أَرَأَيْكُمْ إِكُ وَلَذَََةِ مِررَّبّ وَآتَِي وَآتَانِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ خَسِيرٍ تخصي و يا قوم هذه ناقه الله لكم ايه فذروها تاكل في ارض لا فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي ورُها فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَعَقَرُوها فَقَالَتْ مَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وعد غير مكذوب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 لك هو القوي العزيز ان ربك هو القوي العزيز واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم جاسمين واخذ الذين ظلموا الصيحه فاصبحوا في ديارهم كأن لم يغنوا فيها كأن لم يغنوا فيها الا ان ثمود كفروا ربهم ألا ان ربهم ألا بعدا لثمود, ألا بعدا لثمود وَلا ق ج رسنا إ 119. فما لبث أن جاء بعجل حنيب 110. فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة 111. فلما رأى أيديهم قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قائمة فضحكت فبَ الشَّنه بِإسعَقَم وَرَائِ إس آاق يقُود وَرأتُوقَائِةُ تَبحكَة س